اجر الصوت اجر الصوت من جرح البراء ليه الصوت على والجرح هل هو الجرح أكبر من زماني أجر الصوت أنا الصوت أجر الصوت من جرح براد والجرح أكبر من زمان ومن نبتدي يا جرح الندي ومن نبتدي يا جرح الندي حسبي على الأيام والحظ الردي M I